يقول الإمام أبو عب الفرج عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الخامس عشر الحديث الخامس عشر قال عن أبيه ريرة رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة الحديث رواه البخاري ومسلم كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس الماضي، وعرفنا مما عرضناه ان هذه الافعال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من اعمال الايمان يزيد بها ايمان المؤمن يزيد بفعلها وينقص ايمانه بمخالفه امر الشارع فيها وعرفنا ان اللسان من اخطر اعضاء الجسم بل ان الجسم لا يستعيذ بالله من شر اللسان لان الجس اللسان قد يردي بالجسم بمهاوية كبيرة ولأن عثرة الرجل قد تستدرك أما عثرة اللسان فلا تستدرك والله سبحانه وتعالى قد أناطى بأعمال اللسان مسائل كثيرة وقد جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن للسان اثرا على حياة العبد من ذلك قوله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يسجلان عليه ما يتكلم به والنبي صلى الله عليه وسلم رد على معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه ردا شديدا يوم أن ظن معاذ رضي الله تعالى عنه أن ما يتكلم به الإنسان وما يجول فيه اللسان وما يجري من كلام الإنسان لا يؤخذ عليه فقال له عليه الصلاة والسلام سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وتكلم اهل العلم في هذا الذي يسجله الملكان هل يكتب الملكان كل ما ينطق به العبد او ان ملائكة الحسنات تسجل الحسنات فقط وملائكة السيئات تسجل السيئات فقط وما لم يكن حسنة ولا سيئة فهو لا يسجل هذه مسائل خاض فيها أهل العلم حرصا منهم على بيان ما جاء في كتاب الله ومن أجل أن يلتزم الإنسان بهذه الأحكام. وترجح عند كثير منهم ان الملائكه تسجل كل ما يتلفظ به لقوله لقوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد لكن هذا الذي يسجل اذا كان في نهايه الاسبوع عندما ترفع الاعمال يقتصر على السيئات التي لم يتب منها بها منها اما ما تاب فانه يمحى وكذلك ما ليس باثم فانه لا موجب لتسجيله وقد حاول المؤلف رحمه الله عن الشارح الإمام ابن رجب رحمه الله أن يتناول هذه القضية بشيء من التفصيل فقال رحمه الله واختلفوا يعني أهل العلم هل يكتب أو هل يكتب يعني الملك كلما تكلم به اي الإنسان او لا يكتب الا ما فيه ثواب او عقاب قال على قولين مشهورين بين اهل العلم وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي روى عنه الصحيفة في تفسير كلام الله قال يكتب كل ما تكلم به من خير او شر حتى انه لا يكتب قوله اكلت وشربت وذهبت وجئت حتى اذا كان يوم الخميس ورض قوله وعمله فاقر ما كان فيه من خير او شر وألقي سائره يعني ما ليس فيه خير ولا شر فلا يكتب فذلك قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا على أحد المعاني التي حمل عليها قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت قال وعن ابن بن ابي كثير قال ركب رجل الحمار فعذر به يعني الحمار يعني الحمار عذر بصاحبه فقال تعس الحمار فقال صاحب اليمين يعني الملك الذي عن اليمين ما هي حسنه اكتبها اي ليست هي حسنة حتى يستوجب كتابتها وقال صاحب الشمال ما هي سيئة فاكتبها فاوحى الله الى صاحب الشمال وقال فاوحى الله الى صاحب الشمال ما ترك صاحبك اليمين من شيء ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه قال فأثبت في السيئات تعسى الحمار وهذا القول الذي نقله يحيى بن أبي كثير كما نراه قولا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا ولعله مما نقل عن اهل الكتاب قال وظاهر هذا ان ما ليس بحسنه فهو سيئ وان كان لا يعاقب عليها وهذا فيه نظر لان الكلام منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء ومنه ما ليس كذلك وهو الذي يسمى بلغو الكلام ولغو الكلام هل يؤاخذ عبد عليه او لا ان قلنا ان العبد انما يؤاخذ على السيئات وانما تكتب له الحسنات فظاهره ان هذا بين بين لا يكتب في الحسنات ولا في السيئات قال وظاهر هذا أن ما ليس بحسنه فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها ولا يقال إنه لا يعاقب عليها هي تعد سيئة ويستوجب صاحبها بها العقاب لكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز بأن يمحوها بفعل الحسنات كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات فلا يقال إنه لا يؤاخذ عليها ما دام السيئة فينحل المؤاخذه لكن لما اعتراها وتعرضت للحسنات وأتبعت بالحسنات ومحي آثارها قال وقد تقع يعني السيئة مكفرة باشتناب الكبائر لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وليله ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا اي لم يستفد منه فيحصل له بذلك حسره في القيامة واسف عليه وهو نوع عقوبة يمكن ان تعد عقوبة لهذه السيئه قال وخرج الامام احمد وابو داود والنساي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله به الا قاموا على مثل جيفة خمار وكان لهم حسرا اي اعتبر ذلك المجلس حسرة عليهم لأنهم لم يذكروا الله فيه وقد أمرهم الله تعالى بذكره حيث قال يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأمرهم بالذكر فحيث إنهم ضيعوا وقتا لم يشتغلوا فيه بالذكر كان المجلس عليهم ترترة كما جاء في الروايات الأخرى ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله به ولا يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترعا يعني كان عليهم حسرا ولهذا طلب من المؤمن إذا جلس مجلسا قد كثر لغطه أن يختمه بكفاره المجلس وتسميتها كفاره تشعر بان ما فعل في هذا المجلس يعد من الاثام قال وخرجه الترمذي ولفظه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا كان عليهم ترة يعني حسرة في شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وهو مشعر بارتكابهم الاثم لان هذه الافعال خاضعه لمشيئه الله جل وعلا فانه ربما ذكرهم فاستغفروا في آخر المجلس وربما نسوا فيستوجبون العذاب فإذا وقعت منهم الحسنة كفرت ما كان في ذلك المجلس ولهذا شرع لنا كفاره المجلس قال وفي رواية لابي داود والنسائي من قاد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى قال ومن اتجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى زاد النسائي ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله يرته يعني حسره وندامه قال وخرج ايضا يعني أبا داوود من حديث ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة لأن تلك الحسرة تؤثر على مواقعهم من الجنة ولأنهم يترقبون أن يكونوا في أعلى أماكن الجنة لكنهم يحسون أن بتلك المجالس التي كانت فيها التراث تخلفوا عن المواطن التي استوجبها غيرهم قال وقال مجاهد ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل ان يذكروا الله الا تفرقوا عن انتن من ريح الجيفه يعني ما يتفرقون عليه من الحسره والندامه وما سجل عليهم من سيئات يفوق رائحتها رائحة الجيفة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التنفير، تنفير لهؤلاء الذين يجلسون المجالس ولا يذكرون الله، كما أن فيها. وعظة لهؤلاء الذين يجلسون المجالس التي ينبغي أن يذكر فيها اسم الله فيغفلون عن ذكر الله جل وعلا فيستحقون هذا الوعيد قال وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل ان يتفرقوا الا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم يعني ذكرهم الله جل وعلا فالمجالس تشهد لاصحابها وقال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات لأنه تمنى أنه ذكر الله فيها وإذا ذكر الله فيها تمنى أنه زاد في الذكر لما يرى من الحسنات التي تسجل لأهل الذكر وللحسرات التي تسجل لمن لم يذكر الله جل وعلا هذا يوم القيامة قبل دخول الجنة او حتى لو دخلوا الجنة لأن لانه وان كان لا ندم فيها ولا كذا لكن الناس يتمنون انهم يرتقون الى اعالي الجنة فيحس انه فوت وان كان في نعمة يحس انه فوت على نفسه بسبب ذلك التهاون. قال الحديث وخرجه الطبراني من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا ما من ساعه تمر بابن ادم لم يذكر الله فيها بخير الا حسر عندها يوم القيامه فمن هنا يعلم ان ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه افضل نعم لان في السكوت ثوابا أما الكلام فيما لا منفعه فيه فهذا وإن لم يكن فيه عقاب لكنه فيه تضيع للوقت الذي يترتب عليه حسرة العبد قال فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه يعني من الكلام قال وقدره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته يعني من الكلام قال وعن النخعي يعني ابراهيم قال يهلك الناس في فضولك المال والكلام يهلك الناس او يهلك الناس في فضول المال والكلام وكان الاولى ان يستغل فضل المال وفضل الكلام فيما يعود على صائبه بالخير وقال او ايضا فان الاكثار من الكلام الذي لا حاجة اليه يوجب قساوة القلب كما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تكسر الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب وان ابعد الناس عن الله القلب القاسي فمن هنا يعرف ان ترك الكلام خصوصا اذا لم يكن ذا فائده والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان ظاهرا او باطنا فان هذا مما يعود على صاحبه بالخير قال وقال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت كثر ذنوبه كانت النار أولى به أي فإن كثرة الكلام تؤدي إلى النار قال وخرجه العقيل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لكن قال بإسناد ضعيف وقال محمد بن عجلان إنما الكلام أربعة أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسال عن علم فتخبر به أو تكلموا فيما لا يعنيك من امر دنياك او تكلموا فيما يعنيك من امر دنياك نعم او ايش ايش عندك إلا هي تاء واحده بمعنى او تكلم يعني أن او ان تتكلم لكن جرت العاده عند العرب انه اذا تتابعت التاءين احداهما الفعل تاء الفعل المضارع والثانيه فتحذف احداهما وقال تتكلم تكلم يتكلم فأنت تتكلم نعم ما نسان وتسأل عن علم وتسال عن علم ليش يا كلام اربعه ان تذكر الله وتقرا القران وتسأل عن علم فتخبر به كيف تسأل عن علم وتخبر به هي اما ان تسأل عن علم فتخبر به واما ان تسأل عن علم فتخبر به او تكلم فيما يعنيك من امر دنياك وقال رجل لسلمان يعني الفارسية رضي الله تعالى عنه أوصني قال لا تكلم قال ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكد وهذا ما أراد أن يؤدي يدلل له من أن السكوت خير من الكلام إذا لم يكن الكلام ذا فائدة وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا أورد للموارد يعني هذا اللسان هو الذي يوقع الإنسان في مواقف قد لا تحمد وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو ما على الارض احق بطول سجن من اللسان وقال وهب بن منبه اجمعت الحكماء على ان رأس الحكم الصمت ومعنى راس الحكم يعني اساسه واصله هو الصمت لان الصمت منجن اش دليلك على النافق طيب قيل ان رأس الحكم بمعنى رأس نعم ايه عندك في النساء رأس الحكمة في التاء ممكن او رأس لانه لو قلنا رأس الحكم اما رأس الحكم بمعنى الشيء الحق الشيء الصحيح الشيء الأفضل هو الصمت أو رأس الحكمة قال وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما علي يعني الكلام قال وهذا باب يطول استقصاؤه أي من كثرة ما تكلم فيه الحكماء وما ضربوا فيه من الامثال وما بينوا فيه من أن الصمت خير من الكلام خير من كثير من الكلام إلا إذا كان الكلام فيه حق وبيان لحق ودفع لباطل فعندئذ يكون الكلام أولى من من السكوت قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير قال وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنه قال فذكر الحديث وفيه قال فأطعم الجائع وأسقي الضمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر فان لم تطق ذلك أي لا تستطيع فعل هذه الأشياء فكف لسانك الا من خير اي فامسك عليك لسانك ولا تتكلم الا بما هو خير فليس الكلام مامورا به على الاطلاق ولا السكوت كذلك يعني مامورا به على الاطلاق بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر قال وكان السلف كثيرا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 ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان ولو, أصبح ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد وقال سجن اللسان سجن المؤمن ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد أي لعدم القدرة على السيطرة على اللسان ولأنه ربما تفلت اللسان وتكلم بما ليس فيه خير قال وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه ان كان الكلام من فضه فان الصمت من ذهب فقال معناه لو كان الكلام بطاعه الله جل وعلا من فضه فان الصمت عن معصيه الله من ذهب فان الصمت من ذهب فقال معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات وقد سبق القول في هذا مستوفى لأن فعل الطاعات التي شرعها الشارع لنا يعني مما يسهل عمله لكن ترك المعاصي والصبر عن المعاصي هو أشد من فعل الطاعة ولذلك كان أفضل وهو من أنواع الصبر الفاضلة وياتي بعدها في الدرجه الصبر على اقدار الله فانها اعني الصبر على اقدار الله من كمال الايمان قال وتذاكروا عند لحنف بن قيس ايما افضل الصمت او النطق فقال قوم الصمت أفضل فقال الأحنف أم نطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعد صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه يعني أي أن نفعه يتجاوز إلى الغير وما تجاوز نفعه إلى الغير كان أولى مما يقتصر نفعه على صاحبه وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم فقال عمر يعني ابن عبد العزيز إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا يعني لأن منفعته لا تقتصر عليه بل تتعداه إلى غيره وذلك أن منفعته للناس يعني تزداد وهذا صمته لنفسه فقال القائل لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قال وكيف بفتنه المنطق لأن الإنسان قد يتكلم ويعظ الناس وينصحهم لكنه ليس ملتزما في قرارة نفسه بما ينصح به أو يكون انسان متكلما فيسري إلى كلامه شيء من الرياء فيبطل كلامه أوله واخره ولذلك كان الصمت في بعض الأحيان أفضل قال يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق قال فبكى عمر عند ذلك بكاء شديد لأنه علم أن بعض الكلام قد لا يكون في صالحي المتكلم وإنما هو في مصلحة غيره ولقد خطب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يوما فرق الناس يعني لخطبته وبكوا فلما رعاهم رقوا وبكوا قطع خطبته فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول يعني إن القول قد يكون فيه شيء من الفتنة حيث يحسن الشيطان للمتكلم مما يجعله يفضل الكلام على الصمت لكن ما يلحقه من رياء وسمعة ونحو ذلك قد تحبط عمله فيكون الصمت خيرا منه قال وكنت من مده طويله قد رايت في المنام امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسمعته يتكلم في هذه المساله واظن اني فاوضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن عمر يعني بن عبد العزيز قال ذلك له يعني إن الصمت قد يكون خيرا من الكلام قال وأظن أنه وقع في اثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن عمر قال ذلك له وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال الصمت منام العقل والمنطق يقضته ولا يتم حال حال إلا بحال يعني لا بد من الصمت ولا بد من الكلام فكل منهما اذا وقع في موقعي كان افضل من غيره نعم من له سؤال نعم ايه هنا ابن الجوزي هو صاحب المنام وما احسن ما قال عبيد الله ابن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء نعم ابن رجب أحسن وما أحسن ما قال عبيد الله ابن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت يعني حتى لا يبطل عمله وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث فليتكلم وهذا حسن فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه واعجابه بنفسه يعني افضل ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله اياه وتسديده في نطقه وسكونه لان كلامه وسكوته يكون لله عز وجل نعم وتسديده في نطقه وسكونه ايش الاشكال قال وفي مراسير الحسن عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال علامه الطهر ان يكون قلب العبد عندي معلقا فاذا كان كذلك لم ينسني على حال وإذا كنت كذلك مننت عليه بالاشتغال بي قال علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا فإذا كان كذلك لم ينسني على حال وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني فإذا نسيني حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي وإن سكت سكت لي قال خرجه إبراهيم بن الجنيد يعني فيما كتبه في مسائل الزهد ونحوه قال وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة اما مطلقا او في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه لان هذه اماكن ومواطن ذكر لله فلا بد فيها من الايه من الكلام قال وروي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام الصمت قال وخرج الإسماعيلي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف لأن المطلوب منه ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والصمت ينافي ذلك قال وبيسنا يا أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لا صمات يوم إلى الليل وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لبرات حجت مصمتة إن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية قال وروي عن علي رضي الله عن علي بن حسين زين العابدين رحمه الله أنه قال صوم الصمت حرام يعني هذه آثار نقلت عن السلف رحمه الله أنهم كانوا ينكرون صوم الصمت يعني أن يجمع بين الصمت وبين الصيام بحيث لا يتكلم إبان صومه هذا ما يتعلق بالأمر الأول وبمسألة الصمت وأن الصمت وإن كان عبادا إلا أنه لا يكون في كل الأحوال ففي بعض الأحيان لأن الله أمرنا حيث قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل فهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى ينافي الصمت وإنما يكون الصمت خيرا من الكلام إذا كان فيما لا يعني اما اذا كان الكلام فيما فيه طاعة وعبادة وبيان وعلم ومعرفة فانه خير من الصن نعم ايه ايه ايه لان هذا يستانس به ولا لا يستنبط منه حكم شرعي ولا يقال انه دليل شرعي لكن فيه استيناس خصوصا اذا كان يؤيده ما جاء به الشرع بل ان الرؤية المنامية من الامور التي يستانس بها الشرع يستانس بها فكذ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى باصحابه الصبح استدار لهم ووجه وجهه اليهم ثم قال هل منكم من راى رؤيا ها فكانوا اذا راوا رؤيا يقصونها عليه فربما عبرها لهم صلى الله عليه وسلم بما يفرحون به وبما يستانسون به وربما عبرها لهم بما يعود عليهم بتعليم وعلم فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الحديبية صلى على إذر سماء فلما كان بعض الفجر أو بعد الفجر قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة يعني فيما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي بالمنام ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وأن منامات الأنبياء ضرب من ضروب الوحي فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك مؤمن بي فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب فكونه عليه الصلاة والسلام كان يحرص يحرص على أن يسمع رؤى الناس في ذلك الوقت مشعور بأن للرؤية مكان لكن هذه الرؤى إنما هي محل استئناس ومحل إظهار لما قد يخفى على الإنسان من أحكام شرعية لكنها ليست مناط إحداث أحكام فأن يرى إنسان أنه في المنام صلى أربع ركعات فيجعلها سنة لابد أن يصلي الناس أربع ركعات لرؤياه في المنام أو يرى إنسان أنه في المنام أعطى إنسانا مالا فيذهب لطالبه به ويقول له ادفع لي المال لأني رأيت في المنام أنك تعطيني أو غير ذلك بل إن أهل العلم قالوا ما عرفه إنسان رأى رؤيا ونفذت وصيته في هذه الرؤيا إلا ما ينقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا على سبيل الاستناس وحيث إن يعني الناس قبلوا واليوم كثير من الناس إذا توفي لهم قريب أو مات لهم أب أو ابن أو نحو ذلك فقد يراه الناس في المنام يتحدث عن أمر معين فيأتي ويخبر أولاده فيسرون وربما حققوا ما تمناه أبوهم لكن هذا ليس على سبيل الإلزام وليس على سبيل الوجوب وليس في الرؤية وجها أو ليست الرؤية دليل من الأدلة التي يقوم بها الحكم وإنما قد يكون ذلك على سبيل الاستئناس